شاء الله تعالى أن يولد ابن تيمية والدولة الإسلامية في حالة من الضعف والتمزق الشديدين زالت هيبة الخلافه زالت وحدة الأمة فصارع الأمراء على الجاه والدنيا ظهر التتار قبحهم الله فنهبوا البلاد وقتلوا العباد خرج الفرنج خذلهم الله من الغرب إلى الشام. قصدوا ديار مصر ملكوا ثغر دمياط أشرافت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا نطف الله تعالى ونصره عليه لم يكن الشايف بعيدا عن أحداث عصره هذا بل شارك في تلك الأحداث رحمه الله مشاركة العالم العامل المجاهد فامتشق حسامه وحارب التتار بسيفه كما حاربهم بلسانه وقلب فمن ذلك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 وذوي أحلامه خرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان فلما رأى الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه منه أجلس وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط ملك الكرد المخذول على المسلمين وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم قال الشيخ كمال الدين ابن المنجى كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب فإن رجلا شكى إلى أحمد رحمه الله خوفه من بعض الأولى فقال لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلب فيقول لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب لو صححت لم تخف أحدا قال القاضي أبو العباس لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا إلا ابن تيميه فقيل لما لم تأكل قال كيف آكل من طعامك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 وغازان يؤمن على دعاء قال ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيصيبنا بدم قال الآن يقتله اجمعوا ثيابكم وإلا ترتص عليكم بدماء من ذلك أنه في سنة سبعمائة اشتد القطر على الشام من التتار يعني من جهاده رحمه الله هذا الذي مر بعد ان صنع هذا الصنيع ثم انطلقوا من عند بازان ملك التتار وسلطانهم قال له من كان معه من الاعيان والفقهاء والله لا نسير معك في طريق فتتلكوا تدعو عليه وهو يؤمن فتتهلكن فقال وانا والله لا اسير معكم في طريق فخالفوا الطريق مشوا هم في طريق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 رحمه الله تعالى فهذا طرف مما كان رسول الله يرحمه رحمه واسعه وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه